بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه دا أما بعده فهذا هو المجلس السادس في شرح كتاب الفرائض من تلخيص وترتيب الشرح الممتع وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء الخامس والعشرين من شهر صفر للعام التاسع والثلاثين بعد المئة الرابعة والألف فلا رحمه الله تعالى أحوال الجدات من جهة المنزلة والقرب. والله الشيخ نعم. لا أنت تقرأ رحمه الله سادسا أحوال الجدة. <تصفيق> القاعدة أن كل من أدلت بوارث فهي وارثة وهن أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب. أي أم الجد وإن علونا يرثنا السدس نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ده أما بعد فهذا نوع السادس من أنواع الورثة وهي الجدة آه ونوع يحتاج إلى شيء مني من التطقيق أو. ومن الانتباه حتى تفهمه. نعم. هذه سمة أو شرط مهم في كل مسألة المواريث ولكن نسبة للجدة الأوراق فيها قد يختلط فأحتاج إلى أن يعني نسحب الأذهم. فالجدة إما أن تكون أن تكون أم لأم ومن تكون أمًا لأب آه. وإما أن تكون أما لأبي الأب هذه الجدات التي لها الميراث يعني تستحق الميراث تستحق السدس فرضا واحدة من الثلاث على الراجح أم لأم أي أم الأم الجدة الجدة من جهة الأم والجدة من جهة الأب أم الأب وهناك الجدة التي هي أم أبي الأب آه. يعني الآن الأب له أبوه الذي يعد جد للميت أمه الجد هذه لا حق لها في الميراث إن وجدت ولقد وجد فان النسوة خاصة في العرب كنا يعمرنا هذا العلم مازال موجودا خاصة في اللي في البدو في القبائل التي ما زالت تعيش في الصحراء لهم يعني الصحة متوفرة بسبب البيئة التي يعيشون فيها فقد تعيش المرأة فوق اللي المئة أو عشرين سنة وهذا على يوجد في ليبيا الآن فقد تجد جدة مات ابن حفيدها. ويستحق لي أميراث منهم تستحق الميراث منهم، منه. آه. فهذه هي أنواع الجدة التي تستحق الميراث. وإن عل وإن علون يعني افترضنا أن هناك جدة أعلى من هذا من هذا التسلسل فهي تستحق لي الميراث. آه. وفرضوها السدس، فرضوها السدس. آه. نعم. كما قال المصنف أيضا في تسهيل الفرائد ومذهبوا بحنيفة والشافعي واخترو الشيخ تقي الدين آه. تقي الدين من تيمية وصاحب الفائق لأنها مدلية بوارث فكانت وارثة أي كل جدة أدلت بوارث يعني من لو حق الميراث فهي وارثة آه. فأم الأم أدلت بالأم الأم وارثة أم الأب أدلت بالأب والأب وارث وأم أبي الأب أدلت بأبي الله الذي هو الجد والجد وارث فكل جد أدلت بوارث فهي وارثة هذه قاعدة فل رحمه الله تعالى أحوال الجدات من جهة المنزلة والقرب أولا إذا سحاذين الجدات في المنزلة فبينهن أي السدس بالتساوي مثال ومثال ذلك هلك هالك عن أم أم وأم أب وأم جد فالسلس بين أم الأم وأم الأبي أما أم الجد فلا ترث لأنها أبعد منهما يعني الآن لو افترضنا أن الميت ترك عدة جدات فإذا كنا متحاذيات أي في المنزلة في المنزلة فكلنا النوارثات يشتركنا في السلس وضرب مثالا واضحا يبين ذلك أنه هلك ميت عن أم أم أي جدة وأم أب أي جدة من جهة الأب وأم جد هذه أعلى يعني أم الأم وأم الأب هذه في منزلة أقرب إلى الميت أما أم الجد هذه منزلة أبعد في مرتابة أبعد من الميت فالجدتان القريبتان يحجبان الجدة البعيدة واضح؟ الآن يصير السدس بين أب وأب الأم أي الجدة من جهة الأب والجدة من جهة الأم أن الجدة البعيدة تسقط نعم فضل الله رحمه الله ثانيا من قربت فلها وحدها مثال ذلك ما تميت عن أم أم أم وأم أب وأمي جد فالسدوس لأم الأب فقط لأنها أقربهن كما قلنا في المثال السابق هنا القريب والذي يقدم لو اجتمع اجتمعت جدة قريبة مع جدة بعيدة القريبة تسقط ليه؟ البعيدة باختصار إلى أن يتساوين في, في المرتبة أو في المنزل فضل قال رحمه الله ثالثا ثالث أم الأبي والجد معهما كالعم هذه تحتاج لشيء من إيه؟ من الانتباه آه. لأن فيها شيء من الصعوبة حتى تفهم المراد فانتبهوا ثالث أجمل اقرأ آه. ثالث أم الأبي والجد معهما كالعم أي إذا مات ميت عن جدة أم أب وابنها أي أبيها أبيه أبيه نعم م. فهي ترث مع الأب لأن أب الأبي وأم الأبي كلاهما في, من في المنزلة سواء فإذا كان الأب موجودا ترث أمه ولا يرث أبوه لأن أم الأبي لا تقوم مقامه إذا عدم ولكن يقوم, يقوم أبوه وهو الجد مقامه لذلك حجب الأب الجدى ولم يحجب الجدة هذا هو أبو الجد ولم يحجب الجدة أكمل إذا القاعدة مم. أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الإخوة من الأم فإنهم يرثون مع الأم بالإجماع لكن هذه القاعدة يجب أن تقيد بأن من أدل بواسطة وكان يقوم مقام هذه الواسطة عند عدمها فإنه يسقط بها ومن لا فلا إذا أم الأبي ترث مع الأب وأم الجد ترث مع الجد فلو هلك هالك عن أبيه وأم أبيه فلي أبيه السدس ولأبيه الباقي لأن أباه يرث بالتعصيب لعدم الفرع الوارث فهنا ورثت الأم مع الأبي مع أنها مدلية به لأنها لا تنزل لا تنزل منزلته عند عدمه وهذا كما ترث مع العم بالإجماع لأن الجدة التي يا أم الأبي هي أم العمّي فيقال إذا كانت ترث مع ابنها الذي هو العم فكيف لا ترث مع ابنها الذي هو الأب لا فرق من يشرح لنا هذا الكلام سهل أنا نبهتكم قبل قبل النقر فاطر عليكم بال بالانتباه نحتاج إلى صبرة أنا سوف نأتي لكم البروجيكتور كذلك بس. ولا أتينا بهذا ولا ذاك ولا <تصفيق> صبورة ولا البروجيكتور إن شاء الله لعلى نرجى هذا إن قعدنا شرح المواريف ومحوماتنا الرحبية كأن نجعله في الضار فضر السلف المكان كانوا هناك أفضل أو لعلى نحضر الصبورة إن شاء الله <تصفيق> الله المستعان. الآن يعني ببساطة <تصفيق> عندك ميت مات. عن أبيه وعن أم أبيه التي هي الجدة. أنا أضرب لكم مثال بسيط حتى تفهموا الأصل. أبوه وارث بلا شك. طيب جدته التي أم أبيه تارس ولا تارس؟ تارس. طب تارس لماذا؟ هل الأب هل الأب هل الأب هذا لا يحجبها لا يحجبها لكن لو كان أبوه الذي هو الجد هو الموجود طيب كيف يكون الميراث في الأولى وكيف يكون تقسيم الميراث في الثانية ها ها من يعرف لا عندنا مي مات ميت عن أبيه وعن أم أبيه التي هي الجد ومات ميت آخر عن أبيه وعن جده الذي هو أب أبيه نريد الأولى والثانية الحمل كده مذكوره في الكلام قراننا ها من يعرف لو استرى مسخن قول لا لا احمد ها ترس لأن الأب لا يقوم مقامها والثانية أبو أبيه مع أبيه. ترى كيف تارس مع مع الأب؟ مع الأم تأخذ السدس والاب يأخذ. ليست الأم تأخذ أم الأب يعني الجدة؟ الجدة تأخذ السدس. والاب أحسنت. الجد مع الأب يعني أبو أبو مع الأب؟ الأب يحجب الجدة لأنه يقوم مقامه. يأخذ كل شيء. يأخذ كله. الأب. ياخذ المال كله إذا مات الميت عن أب وجد فقط الأب يحجب الجد الجد لا لا لا شيء له لا. لأنه محجوب بالأب أما الجد لا تحجب بالأب لها فرض لها فرض والشيخ رحمه الله ضرب مثالا لو قال إذا كان التارث مع العم يعني لو مات ميت عن أم أبيه التي هي الجدة وعن عم لو ابن الجدة هذه، لو أخو أبي، ها؟ كيف تقسم التركة؟ الجدة لا السدس فردا هذا بالتفاق، لأنها وارثة، وارثة لا فرد، والباقي يأخذه أو رجل ذكر تعصيبا هذا هو العم لا يوجد إلى العم، فيأخذه باقي المال تعصيبا، فكما فقل فإن كانت تارث مع ابنها الذي هو عم الميت، فكيف لا تارث مع ابنها؟ الذي له الميت في ترثه مع الاثنين ترثه مع الأب ومع العم وضح هذا فلذلك قاعدة هذه القاعدة وهي قاعدة صحيحة أن من أدل بواسطة الحجباته تلك الوسطة أو يعني نزكوا نعم إلا الأخوة من الأم فهم يرثون مع الأم بالإجماع نعم يعني إخوته الذين هم من الأم وليس ليس من الأب فهؤلاء لهم فرض كذلك من الإجماع الأم لا تحجبهم الأم لا تحجبهم آه لكن هذه قاعدة هذه قاعدة هذه قاعدة يجب أن تقيد بأن من أدل بواسطة وكان يقوم مقام هذه الواسطة عند عدمها أنه يسقط بها يعني الآن الأب لو كان ليس موجودا ما تميت عن جد فقط وأبوه ليس موجودا لكن جده الموجود الجد يقوم مقامه الأب فإن كان هذا ال الوارد يقوم مقامه من أدل به فكذلك يسقط به إذا وجد أب وجد الأب يسقط له الجد الجد لا شيء له لكن إذا وجد الجد دون الأب فالجد والذي يرث فكذلك هنا القاعدة هنا إيه؟ واحدة واضح هذا به يعني باختصار او من باب التيسير عليكم نعم طيب باقي وقت نجيب على سؤالين ممكن طيب خلاص نجيب على ايه بعض الاسئله صلى الله على محمد وعلى آله واصحابه وسلم